وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَلَا يَئِسَنَّ مِن مَّحِيطِ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن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 تسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاك حمل فأنفقوا عليهم حتى أَنْ يُضَعَّ نَحْم لَهُمْ فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتِمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ كَعَسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَى ليومفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَالْيُمْفِقُ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا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 فذا قد وبال أمر جا وكان عاقبة أمر جا خسرا أعد الله لهم عذاب شديد فاتقوا الله يا للألباب الذين آمنوا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 الله ويحمل صارح يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنها وخاردين فيجا أبدا قد أحسن الله له رزقا